Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tilka ayatul kitabil hakimin hudaw wa rahmatan lil muhsinin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 فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حقا وهو العزيز الحكيم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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وارضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا نَزَرَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة وبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم